لا اله الا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما أعوذ برب الفلق <تصفيق> من شر ما خلق يا ك نستعين وازلخ الناس الذي في صدور الناس من الجنة و...